كلا ان الانسان لا يطوى اراه استغنى ان الى ربك رجع ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى أرأيت إن كان على الهدى تقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئلا ينتهي لنسف عم بالنصية نصية كاذبة خاطئة فَلْيَدْعُوا نَاديَهُ سَنَدْعُوا الزَّبَانِيَةَ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْنُدُ وَاقْتَرِبُ